ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لدي ظلال مبين وأقرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الأكيم ذلك تفضّل الله والله من فضل العظيم مثل الذين هم من الدورات هم لم يحملوها كمثل الكمال يحمل أشبارا بإذا مثل القوم الذين يكذبوا بآيات الله والله لا أومر بالني قل يا أيها الذين هادون دعمتم إن دعمتم أنتم أنيا من الذين دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين من نهواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفهون منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى مَن وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذكر لنا.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 وَإِذَا رَأَيْتَ بِجَارَةٍ أَوْ لَهُم مِّن تَطْوّعٍ إِلَيْهَا وَتَرَىٰكَ قَائِمًا قَانِمًا قُل لَّا إِنَّ دِمَاهُمْ طَيِّبٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ الَّذِي جَاءَ وَاللَّهُ قَيُّومُ الرَّازِقِينَ